محمد رسول الله والذين معه أشدان على الكفار والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يرتقون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شقاه فآثرها فآثرهم فاستغلض فاستوى على سوقه يعجب الزرع اليغيط به المكفار يعجب الزرع اليغيط به المكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما يا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 ثم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء فجرات أكثرهم لا يعقلون.